لُلُمُورِ سَلِينَا لِوَو تَلَقَّ مِنَ الغَيْبِ الْمَجْرَا دِ بِهَا امْطَرَتْ فِي الخاف قين بِهَا أمطرت في الخافِ قيني سما. I should be you.